ثمانية استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك ليرة واحدة ليرتان اثنتان ثلاث ليرات أربع ليرات خمس ليرات ست ليرات سبع ليرات ثماني ليرات تسع ليرات عشر ليرات إحدى عشرة ليرة إثنة عشرة ليرة ريال واحد ريالان اثنان ثلاثة ريالات أربعة ريالات خمسة ريالات ستة ريالات سبعة ريالات ثمانية ريالات تسعة ريالات عشرة ريالات أحد عشر ريالاً، اثنى عشر ريالاً.